إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع لكم هذه المال الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام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 حمدا يليق به هو الملك العلام وأصلي وأسلم على أشرف من صلى وزكى وجاهد وصام وقام وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم وعلى شرعه مستقام عباد الله منذ أن خلق الله الخليقة وفلق الحبة وبرأ النسمة واستقر الإنسان فوق بصاط الأرض وعاش تحت أديم السماء عاش الإنسان بفطرته ينشد منهجا يقوم حياته ويصحب مساره ويرقى به ويصلح شؤونه فأرسل الله الرسل تترى وأنزل الكتب متعاقبا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 وكذلك اليوم تنسى أصلح الله الأرض بالرسالات وقوم الله الحياة بالوحي والنبوات فأفسد فيها الإنسان بالآراء والأهواء والمنازعات أراد الله أن يقوم الوجود وأن يخلق الكون منسجما مع الإنسان فالكون طائع لربه منقاد لمولاه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 ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ولما عاش الإنسان وسط هذا الكون متناغماً مع الكون منسجما معه الكون يسبح ربه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه والنجم والشجر يسجدان والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه عاش الإنسان مستخلفا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 وذلك لنسير في هذه الحياة وفق ما يرضي الله أما التصور المادي للكون الذي يرى أن الكون يأن أن الكون هو الذي أتى بنفسه وأن الإنسان يعيش في الكون بغير قيود ولا بغير قيود وبحريات مطلقة من هنا نشأت الفكرة العلمانية.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 والهدف الغاية في النظام السياسي واضحة والهدف لا لبس ولا غموض فيه وهو تعبيد الناس لربهم وأن يكونوا لله عز وجل عبيد وخاضعين لشرعه متحاكمين إلى دينه ولقد ذم الله أقواما يأتون المساجد ويخضعون لله في محراب المسجد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 كثير من من يريد الناس أن يحكموا بغير شرع الله إنما هم من بني جلدتنا ومن يتكلمون بألسنتنا بل بعض الناس يصلي في المساجد ويكون شيوعيا ويصلي مع الناس ويكون علمانيا ظنا أن العلمانية لا تناقض الدين العلمانية والدين خطان متوازيان لا يلتقيان أبدا إما أن تكون مسلمة وإما أن تكون علمانيا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 هذا ليس لأحد وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ولذلك النظام السياسي الإسلامي الكلمة العليا فيه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 اللغتان الرسميتان للدولة اللغة العربية واللغة الإنجليزية وسوف تكون المكاتبات أيضا معتمدة إذا كانت باللغة الإنجليزية وهذا نشأ أن فيه إرضاء لأقليّة ولكن الإرضاءات لا تستمر طويلة إن هذا الوضع لم يستمر بهذه الصورة الذي ينبغي أن يكون أن يخضع الناس لحقائق الأمور أما أن يراعي الأقليات بما لا يعارض الشرعة فهذا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 لكن هذه الوضعية التي لليهود لا تعني أن دينهم كدين الإسلام، فهم إذا تحاكموا إلى القانون يتحاكمون إلى الشريعة الإسلامية. من زنا من اليهود محصن؟ أقام رسول الله كما في البخاري الحد على يهودي زنا بيهودية وكان الرجل متزوجة والمرأة متزوجة، فأقام عليهم الحد. ذلك لأن الله قال قال له سبحانه وتعالى فحكم بينهم.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 أن هذا النظام السياسي يقوم على التكامل بين الحاكم والمحكوم، والتكامل بين الحاكم والمحكوم نريد به أولا ليس هنالك عقد بين حاكم وبين المحكوم في الإسلام، الإسلام يقول على أن الحاكم عليه أن يحكم بالدين وعلى المجتمع أن يحكم بالدين. وليس لأحد حاكما أو محكومة أن يخرج على الشريعة الإسلامية هذا واضح ولا لبس ولا غموض فيه لكن هناك تكامل الحاكم يكمل المحكومين بأن, بأن يرفق بهم وأن يعدل بينهم وأن يقيم في بين الناس وأن لا يتميز عليهم وأن يعطيهم حقوقهم وأن يقيم الدين فيهم وإلى غير ذلك وعلى المحكومين أن يتعاملوا مع الحاكم من خلال الشورى وهي من أعظم ملامح النظام السياسي الإسلامي الشورى بين الحاكم وبين المحكوم التي تجعل المحكوم يرضى إذا سئل عن رأيه وإذا سئل عن وجهته ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس في الإسلام معارضة للنظام إسلامي في النظام إسلامي ما ينبغي أن تكون هناك معارضة لكن هذا النظام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 يقوم على قضية أساسية مهبة وهي قضية أن الجميع يتعبدون الله فتنصلح دنياهم وتنصلح آخرتهم وهذا لا يوجد إلا في النظام السياسي الإسلامي النظام السياسي الإسلامي من عمل فيه عمل أجزية في آخرة لكن لو أنك أتيت بالنظام علماني لن تؤجر على أي شيء هذا إذا لم تكن آثمة أما النظام السياسي الإسلامي فالحاكم إذا سعى لأقوات الناس كان مأجورا ولذلك قال سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظلوا قال إمام عادم وقال أهل الجنة ثلاث ذو سلطان مقصط موفق متصدق إذن النظام السياسي الإسلامي يسلح الدنيا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 الأديان هي منبع الأخلاق ومنبع التماسك ومنبع الإلهام الروحي والإبداع وإلى غير ذلك من الكلام مما يجعل الإسلام مقصوداً عن الحكم والديق والislam لا يقبل بل وأنزلنا إليك الكتابة مصدقاً وانزل أنا ألم ترى إلى الذين وأنزلنا إليك الكتابة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 من الأشياء المريبة فيه أصلاً الدستور لا يكون مفصلا الدستور الدستور الأمريكي فيه سبعة مواد لا يتجاوز سبعة مواد دستورنا الثروة والسلطة والمناطق والأقليات والطفل والمرأة وحق شنو وحق شنو يأخذ كل ما في العدائي ده كل ما في العدائي وما في دستور أصلاً بيجيبه يقول لك يظلم الشعوب ويدمر الناس ويأكل حق الناس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 وغازي سليمان وآمال عباس وكمال الجذولي يدافعون عن محمد الله محمد أحمد شيء غريب ويتكلمون عن حقوق الإنسان ويقولون نؤكد قناعتنا قناعتنا بحرية الاعتقاد والضمير والتعبير في أي حدود ساكل أها باكل أنا بشك في آباءة أربعة دين بكرة بطلع بيان أقول غازي ده ما ودبوه ودي ما ودبوها ودى فدى بنبذهم كلهم حرية التعبير ما في حرية التعبير أنا, أنا زيجي العبير أنا سوداني وعندي كنسية وعنده جوازها في شنتا السوداني أنا بيزيو حرية التعبير في أي حدود وفي أي اتجاه ج جو قالوا نؤكد في ذات الوقت رفضنا القاطع للإساءة للمعتقدات الدينية والدعايات السوداء التي تستهدف الرموز الدينية المبجلة طيب أنت ما رأيك حسّز القوم دي كلها نزع على نين عشان في ناس يستهدفوا عملوا دعاية سوداء. إنتو بعرفوا قلتوا دعاية سوداء. واستهدفوا الرموز الموجهة. تناخذ عجيب. العلمانية أخطر شيء يواجه الإسلام لأنها تريد أن تجعل الإسلام وغيره سواء. نقول نحترم الإسلام ونحترم غيره. الإسلام لا يرضى إلا أن يكون حاكما. وأسوأ ما في العلمانية. أنها تنتقص الذات الإلهية العلماني يقول لك: هاي والله الله, الله خلقنا طيب الله خلق داري يمشيك يقول لك لا يخلقنا لكن ما يمشينا تمشي كيف بقوانيننا ونظمنا يعني لا تمشي براء تمشي بمزاجك يعني ولا كيف الله خلقك والله داري يمشيك عندك رأيتها أشكد العلماني يقفر بالمناسبة لأن العلماني يريد إلها عاجزا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 نحنا إلهنا بيخلق و بمشي الناس إنتعي نقرأي شوف الكلام الفارغ قالوه. قال إن نشر صحيفة الوفاء لتلك الإساءة خطأ مهني إنت مش هتبرتها إساءة؟ طيب أنت زعلان من الناس قاموا ليه؟ إنت بناك بتقول دي إساءة ماذا تريد من الناس أن يتعاملوا مع صحيفة نقلت إساءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كنت تردو من الناس؟ ثم قال إننا ننظر بقلق بالغ دين الازدفاع عن الاستنارة الاستنارة دي شنو هي كشافات ولا شنو أنا لا يعرف الاستنارة دي شنو يعني كشافات بيجيبوا له كهربة ولا كيف والجنين ما مستهر منه يعني إذا كان دين قارين في ناس القدموا الأعريضة دي بروفات هرأي شنو مرفات عادي الاستنارة دي شو الريني كشافات في ولا شو غم نايل ولا لمب شو استنارة قال قال ننظر بقلق بالغ الى سعي جماعات ظلامية وتكفيرية انا بستغرب، الجماعات التكفير دمانها بسيء الناس طيب حسيت انت ما اسيئت له يحق لك ان تسيء الناس؟ هو انت انت ما غادت تتعامل مع خصومك بتتهمون انهم ظلامين وتكفيرين. دير مع خصومك يا اخواني شوفوا التناقض العلماني لك قبول الاخر جدا قبول الاخر اهدير الاخر رايك فون شنو يحتبروا الاخر اقبلوا العلماني يقول لك قبول الاخر جدا لا يقبلون الاخر اذا كان اسلاميا من الظلامين دير الدكتور العبيد معاذ. عميد كلية الشريعة بجامعة القرآن الكريم الدكتورة عائشة الغفشاوي والدكتور أحمد خالد بابكل كان في يوم من الأيام من أمين العام لمجمعات فقه الإسلامي في السودان وكان مجير جامعة القرآن الكريم أهرأي شو دين الظلاميين ولا الشيخ عطيه محمد سعيد الدكتور عبد الحي يوسف ورين الظلامي منه بعد ذا شوف قال هذه الجماعات تربيتها دموية ياخدوا تربيته دموية بيمشوا المحكمة الجذر الآن في المحكمة والناس قلنا قاعدين شو المحكمة كيف تكون كيف يكون تربيته دموية بعدين طعن في الحكومة قال ااا كما نستنكر المنافقة والمزايدة التي تتعامل بها بعض الجهات مع هذه الجماعات قاصد مستشارة التأصيل هذا الواضح قاصد مستشارة التأصيل وقاصد وزارة الشؤون الإسلامية في السودان وهيئة علماء السودان أطلع بيان وقال ننكر وكذا وكذا وكذا وطلع بيان معروف عند الناس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 من الذي يريد أن يشوه وأن يدمر الإسلام في هذه الديار؟ إخواننا الآن ينبغي أن يعي كل مسلم دوره الآن في العالم حرب شرسة أغلقت آلاء المدارس في اليمن والباكستان الدينية المدارس الدينية قال ما دارين مدارس دينية قفلوها دي ما دارين ومنعت جميع الدروس في المساجد في موريتانيا. الان قبل يومين صدر قرار ما في درس في جامع نهاية في بورتاني مش بس المساجد الصلاة فقط كما هو حال كثير من, من البلاد الإسلامية وأدخل تدريس التوراة والإنجيل في الجامعات التونسية طلع قرار بأن التوراة قروا في الجامعات التونسية زي وزي القرآن الكريم والإنجيل كذلك مع القرآن الكريم وفي نفس الوقت تنصر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 في ناس بيقولوا نحن مستنيرين انت ما تتكلم بس مستنيريني بيعرفوها الناس بيقولوا مستنيرين ومستنيرين بعدنا لا يعرف تدود الاستنارة التنصر من الدين اللي بيصل الصلاوات الخمسة في المسجد رايك فوشلو اللي بيمنع الاختراض بين الرجال والنساء رايك فوشلو اللي بيطبق تعاليم الإسلام وينزينه على أرض الواقع رايك فوشلو العلمانية شر وبدأ هذا الشر مع الدستور وبدأ هذا الشرق مع الحركة الشعبية التي انضم إليها كثير من أبناء المسلمين ظنت أن جونجران هو المنقذ والمخلص مشيط دنبلة لقيت الرأسمالية في دنبلة عاملين احتفال كبير بأنه انضموا لجونجران وطلعوا بيان ومحتفين احتفاء شديد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 إذا كان أنت مرضي بقانون الله أنا أرضي بقانونك ما ملزم بالنسبة لأهراء شنو؟ يعني إذا عملت قانون وما شعوري أنا ما ملزم به والمسلمين ما هيكون ملزم به ها حيحصل شنو يعني؟ هسميني خارج على القانون وأنا بسميه خارج على الشريعة فيش مك العلمانية حريصة على قوانينها وليس حريصة على دين الله ولذلك ينبغي أن يعلم الناس أن كل من اعتنق العلمانية فقد اتخذ العلمانية دينا له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 العلمانية دين لأنها تطرح نفسها بديلا للإسلام تقص الإسلام تريد الإسلام ضمير فقط ومسجد وصلاة تريد الإسلام في الإطار الشخصي تكون زوج كويس وعزم وأخرى وجنة ونار بس ينزوي الإسلام هكذا ولكن لا ينزوي الإسلام هكذا لأن الإسلام قوته وفاعليته تعب إلا أن تكون قو مهيمنة ومسيطرة ونافذة ولأن الناس عبيد ليس لهم ان يقردوا على شريعة الله وليس لهم ان يرفضوا ليس للعبد ان يختار الله قال تنفس قالك لك ذلك عمل كده, كده كده حرام قا wie immer يا سولة كده وا شهر leur الله قال تعرف sie انتم اعلم ام الله انتم اعلم من ربنا اولا شلو الله قال السارق اقطع يده تقول لا ازجنوا الله قال الزاني الذان المحصن يرجمه بالحجات بالحجات شفت بغير حجات ما ينفع كان جبتوا وديته رصاصة ما يفعل قال لك بالحجار بالحجار انتهى الكلام يقولك لا هو قاصدين. الزمن ده كانت زنا دار يطفش منه الناس معناها ال ال ال الناس ال الالزان المحصن ممكن نشكل له حاجة زي ما قالوا بعض الاسلاميين قالوا ما في حد رجم ذاته للأسف الشديد قيادات الطوائف وزعماء الأحزاب الاسلامية والطائفية في السودان قالوا انه ما في حد ردة وما في حد رجمه وكلام زي هذا البلد فوضى اقسم بالله البلد حتكون فوضى اكثر من كده الدستور ده لابد يكون واضح المعهد يا اخوانا الدين هو الاسلام ايه اذا عنده دين تاني يمارس دينه في محله ما احد انا معه اشكال الكلام ده ده ان ليه ودار ده ان ليه مؤتمرات مفوضية وينشيلون شو برهم ولا ان ده ده ان ليه ولا دار ليه هناك ده كلام واضح ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون تحكم بما أنزل الله يدقوا الخرآن دمما الله أنزلوا الله يحكم طوالب يحكم في البيت ويحكم في الإعلام ويحكم في الأسرة ويحكم في أي حاجة ماذا لكلم الكثير الدين الإسلام عندهم أقلية ما فضل بعارضون في دو كنيسة تعبد ما كما تتشغل بالهوبة تلعب البولي تتقلبوا ما عندنا فيه مشغلة دو الكنيسة هناك الإسلام حاكم العلمانية خطرة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 الرسول عليه الصلاة والربنا قال له ولو تقول علينا بعض الأقاوين لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه أحاجزين الرسول صلى الله عليه وسلم الله قال له وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركنوا إليهم شيئا قليلا الله قال له الرسول قال له ما تبارئه بس الوحي نزلته لك ده بيو ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما بس تمشي قلنا في الشريعة دي. الرسول الله الله سبحانه وتعالى قال الرسول عليه الصلاة والسلام أدمعني الحق تمشي بس قال له تبارئ بشي برزه لك ده أتأكد من باب أولى أن يقال هذا الكلام لرئيس البلد وأنا من هذا المنبر وجه هذا الكلام لرئيس البلد وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحى الله إلى نبيه وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا لا أمريكا ولا فرنسا أن شريعة ينبغي أن تكون قائمة يخوانا قول قالوا ما في شريعة في الدستور الناس بمشوف الكلام ده يا يخوانا ده الدستور يتشاركوا واقع منطقي أعملوا مع الناس المسلم أي مسلم ما حيلتذن بدستور ما إسلامي وحيعتبر نفسه ما في دستور زاته هتحابه شو نتا حيب الدستور حمر على ورد. خذ الدستور واقعي لا يقوم الدستور على ترضيات ليه؟ عشان الأغلبية ما شعلوا شا... شا... سلاح عشان الأغلبية ما عملوا مشاكل تضطهب و... و... و... و... و... و... ويتجاوذ عن معتقداتهم وعن قناعاتهم وعن أشواقهم وعن طموحهم فلا يلبق عشان, عشان الناس المستمعوا قلاء نبشروا سلاح عشان كده يعني ينبغي ان يقوم الدستور على الاسلام وقالوا ايو زول يوصل كلامه وهان اعنا ده, ده كلامه ايو زول يوصل يعني كلامه العلمانية تريد ان تهدم الاصول والعلمانية تريد ان تهدم الاصلول بفتح الحريات غير المقيدة حريات التعبير حتى وين حرية مبارسة المعتقدات الدينية حتى وين؟ حرية الضمير والمجدان حتى دعوين إلى أن يساء النبي صنع أنت عارف أنا تحليلي البيان ده شنو الناس دي خافوا هم دين يقولوا كلام كثير دي حماية لأنفسهم بالمناسبة ما دفاع محمد طه؟ أنا في تقديري العلمانيون يريدون الدفاع عن أنفسهم ما هو موضوع محمد طه ده كان مرة ساكت البلد بعد ده كان أي زول يدخل خشمون الناس شافوا في ناس بيجيبوا لافتات لافتات والناس كلها حاجة والمساجد لا يوجد كان داير الموضوع ده قالوا له اختبار اذا مر بعدك اي زلط اكتب زي ما داير خذوا الناس قاعد كلام شين خلي ان اشي بس ما وصل الرسول لكن كلام شين انت كان جبته في النهاية ممكن اطلعه يقول ضعف في الرسول لان الرسول بيقول حادث بيقول لا في ناس كتبوا قالوا ذاته ما مؤمنين بس ذاته إنه في سنة ناس الحاج والناس ما قالوا بس قرآن بس قبلين القرآن بس قال القرآن ذاته مؤمنين بيه وكان مؤمنين بيهو بتاخدوا بيهو وأخطر ما في العلمانية أنها تدمر الأخلاق قال في لبسه البلوزة فوق والإسكيلتة تحت بعدين في فاصل بين البلوزة والإسكيلتة وسمناها هالبنات فصل الدين عن الدولة عيب عليكم والله حرام عليكم قال فاصط الدين عن الدولة انت عارف البنات في جامعة الخرطوم بيصوتوا للعلمانين لماذا؟ بتخيلوا انه الاسلاميين بيحجبون ودارين يخلطوا قصو شوف العلمانين في جامعة الخرطوم برنامجهم الانتخابي أغاني كل مرة فنان وبعدين البنات والأولاد بيرجوصوا مع بعض هالشي الناس أيضًا يقول لك أنو غلط ما بيصوت لهم والله مشكلة كبيرة خلاص قال فص الدين عن الدولة لأن البسكت برا والبروزة برا وشذا ما جت حكم لابسات إنه بناس بالشوارع حتى خطرت من الجمعة يوم الجمعة أمس الحدادي مش الجمعة شغالة بعد الجمعة لا أمس الحداد تلقى فص الدين عن الدولة راقد هو ذاته يأخذ كلام غريب ذاته العلمانية تستهدف الأخلاق الإسلامية وتريد أن تدمر أخلاق المسلمين لا أعرف شيء غير هذه المسألة ينبغي أن نسأل أنفسنا سؤالا كبيرا لماذا تنتشر العلمانية في في بلادنا السبب الأول الجهل بطبيعة وحقيقة الإسلام يخوانا الإسلام ما فيه ظلم لأحد بعض الناس يظل أن الإسلام معتقدات وجدانية أو قضايا شخصية أو عبادات محضر ما فيه الدين الإسلام فيه قانون فيه جهات في معاملات دولية في عقود في مواثيق فيه أسرة فيه شريعة للناس في تعامل مع الكفار فيه القضايا الاجتماعية فيه البيوع فيه معاملات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 أولاد هؤلاء العبيد ليس لهم فرق إلا أن يكونوا علمانيين وبعض الجماعات الإسلامية التي وصلت إلى السلطة ولم تقدم تجربة قويمة أيضا شككت الناس في مدى مشروعية جدية المشروع الإسلامي ولذلك إن كثير من الناس أو صاروا علمانيين ثالثا من الأسباب التي تجعل العلمانية تنتشر في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 وأن يحمي وأن يحفظ البلاد والعباد من كل سوء وكيد إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبرخ على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه علينا أن لا نبكي وأن نتباكى على وجود العلمانية وعلى انتفاش قواها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 طبعاً العلمانية أخطر ما فيها أنها تتبنى قضايا المرأة ولذلك كثير من البنات دائرات اللبس الخليع دائرات إرقصة دائرات غنن دائرات إجن الجامعة بالشدة يليهجوا ما في زول يمنعهم لكن أنا بقول إخواننا الاتحاد إذا لم يستطع أن يمنع الطالبات من التبرج على إدارة الجامعة التي تكون غالباً تابعة للنظام أن تمنع النّاء، تمنع الطالبات من هذا الزي وأن توحد الزي كما حصل في جامعات في طنجة، جامعة طنجة ما في بيت، ما لابسة عباية، عبايات بس، عباية اشتريتها الجامعة وزعتها للطالبات، عباية بات ما في قطوش، لكن بس عباية، وعباية واسعة، هذه خطوة، لكن الطلاب جايين يجروا في جامعة، كان قالون تلبسوا عبايات البنات. يقوم الاتحاد العلماني يقول ما تدخلوا في حرية الناس ما في ذل حر أكلمك ما في ذل حر مسلم هذا كلام الله راشده كده مدير الجامعة خليه ورئيس الجمهورية خليه انت تعال مسلم أي الله قال كده راشده الدين رايك قول أنا مع الله وما معه لذلك العلمانية تواجه علمياً قضايا الأقليات، الديمقراطية، الشورا، النظام الاقتصادي ينبغي أن تحرر هذه القضايا بوضوح في أذهل الناس. ثالثا لا بد أن يكون هنالك دور سلطوي من أجل منع العلمانية. إخواننا أنا بسأ السؤال السلطة دي في الإسلام غايتها شنو؟ والذين إمكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المُكر، نهوا عن المُكر ده لا يعرفوا شنو. أنا, أنا دايب نطبق الآية دي. ونهوا عن المُكر يعرفوا شنو. الحاكم ينهى عن المُكر كيف؟ مثل أي كلام بذكاة فارغ ضد الإسلام. مُكر ولا مُكر. يمنع عدين. يمنع إخوانا في رقابة الصحف لا تستطيع أن تتكلم عن الحكومة بما يشيل وإلا تُصادر الصحف. وكذلك في الدين أولى من الحكومة نفسها لأن الحكومة جاءت من أجل الدين فيصبح لا لا لا لا لا لا, لا وظيفة للحكومة إنهم تحمي الدين لذلك والذين إمكناه في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ده كله عملوا قول وعمروا بالمعروف عملوا أمر ما بساهي أكلوا واتكلوا صوموا كده وصوموا كده وكده أنا داعر وأنهى عن المنكر بس الحكومة تطبق الآية دي. تنهى عن المنكر باعتبار سلطة تمنع أي فساد تمنع أي شر تمنع أي منكر باعتباره منكر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده يده دي بس عند الناس ما وقع له يده دي يده دي تطلقب له كده دي يده دي يده ممكن يكون التغيير بدد لكن ده السلطان عشان ما يقول فوضى عشان ما يزور يمسي زور يخنقوا يقول له تعال انت عندك منكر لا لكن بيده دي الحاكم أنا دا يعرف الحاكم دي الحاكم بيده دي ما يريب شعله ليه إلا الناس يطلعوا ضد الحكومة يعني كان طلعوا شايرين مظاهرات قالوا تسقط تسقط وشنو شنو, شنو. بيخلوه إلا كده بس بيده والله يدون كترة البومبان من حدى ليه للبنات العريانات أنا ديه. مالو لكن كان الدون باكل الدرجة كل تكتيك الحكومة تضرب المت... الم مش المثابر بالبمبان لأنه ما نفس الطويق وحابو ليك ده زي ناس طالبان وده زي ناس شنو ده زي ناس شو ياخذ من رأى منكم مكرف فليغيره بيده شوفت أجلس عند سفطة ورأى منكر وما غير بيده بيده آثم عند الله بنص الحدث من رأى منكم مكرف فليغيره وجوبا بيده أي حاكم ما غير المنكر بيد الله بيسأل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 اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء يا رحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين اللهم من أراد بلادنا سوءا وبإسلامنا شر اللهم فك فينا شره يا رب العالمين اللهم عليك بالمعتدين يا رب العالمين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود الغاصبين وبالأمرئ وبالأمرئ وبالأمر والحيونある الطغاة يا رب العالمين اللهم عليك بهم يا رب العالمين اللهم انتقِن من كل من أراد بالإسلام والمسلمين سوء يا رب العالمين اللهم أبرم لهذه الأمة أم رجد يعذب فيها أهل طاعتك